الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وصفوة المرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنب بسنته إلى يوم الجمع والدين عباد الله في النفس البشرية غرور وطغيان وفي دواخل النفس تعقيد وعصيان والنفس البشرية كثيرة المهاوي كثيرة المهالك تفضي بصاحبها إلى الخزي وتقود صاحبها, وتقود صاحبها إلى المهالك ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرور النفس وسيء العمل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لأن النفس ومسالكها المختلفة منعرجات ومنعطفات ووهاد ومصاعب يشعر الإنسان بالتقلبات بينه وبين نفسه في اللحظة مرات فتارة يجد نفسه يقبل على الطاعة وأحيانا أخرى يجد نفسه في العبادة متكاسلا متعبا مثقلا احيانا يميل الى الخير ويعرفه ولا يقدر على اتيانه ويعرف الشر ويدركه ولا يستطيع ان يمتنع عن تعاطيه النفس البشريه معقده كثيره التعقيد وهي كثيره التحولات بين البكاء وبين الضحك وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى وأقنى وهذه النفس البشريه بحاجه ماسه لتربيه وتهذيب واصلاح وتقويم اخذا لها وترقيه لها الى مراق الكمال ومدارج الطاعه وان من مسالك تهذيب النفوس وتقويمها وإصلاح إعوجاجها والوقوف على عيوب النفس وآفاتها أن يخوف الإنسان بالله جل جلاله وبوعيده فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وإنا المسلم يحتاج بين الفينة والفينة وبين الحين والحين أي يذكر بالنهايات الأليمة وبالدار الأخيرة وبالعذاب المر الذي حدث الله عنه معدا ذلك لأعدائه والخارجين على شرعته قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين يحتاج الإنسان بين الحين والحين أن يأخذ شهوات النفس المفضية بالنفس إلى الهلاك والعذاب والدمار الشهوات احيانا وهذا أخطر ما في النفس الإنسانية الشهوات المتأججة فشهوة المال تدفع إلى أكل الحرام وشهوة النساء تدفع إلى انتهاك الأعراب وشهوة, وشهوة الظلم تدفع إلى التعدي والطغيان ويحتاج الإنسان إلى من يقهره ولا يقهر الإنسان إلا من خلقه وخلق الله الإنسان ولكنه عرفه وبين له وكشف له السبل المفضية إلى العذاب ومن ذلك الحديث عن نار تلظى كلا انها لظى نزاعة للشوى والشوى فروة الرأس تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تدعو اولئك جميعا إن القرآن حدث عن النار باعتبارها من المسالك المهمة في تربية النفس وتقويمها وأخذ الإنسان نحو المراقي وقطع الشهوات وقطع السبيل إلى النفس بالتخويف بنار أعدت للكافرين وقودها الناس والحجارة إن الله أوقد النار ألف عام حتى احمرت ثم أوقدها ألف عام أخرى حتى سودت ببيضت ثم أوقدها ألف عام أخرى حتى سودت فهي سوداء كالقار لا يرى لهبها ولا يضيء شررها وكلما خبت زدناهم سعيرا وإذا الجحيم سعرت أي زاد الله عز وجل في وقودها وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم أي من دخان كثيف لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم القرآن يحدث عن المآلات ويخبر عن الصفات يخبر عن النار ويخبر عن أهلها وعن صفاتهم وعن ما هم عليه من الحال حدث القرآن عن أنواع العذاب وعن صور التعذيب التي في القرآن فتارة باللفح تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون كالحون إذا اكلت النار الوجه انحسرت الشفه الشفة العليا في الرأس والحسرة الشفة الثانية مما أكلت النار إلى الصدر فصار الإنسان كالح الوجه وتارة بالصهر يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد وتارة بالسحب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وسقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي لحما ولا تذر عظمها لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر من الملائكة والتسعة عشر جعلهم الله فتنة لأهل مكة قالوا تسعة عشر ملك إذن نحن قريش نكفيكهم هؤلاء التسعة عشر وما دروا أن الواحدة من, التسع من التسعة عشر لو اجتمعت الامه وخلق الله جميعا لما قدروا عليه لذلك قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا وذلك في كتب اهل الكتاب موجود ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين أو امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولذلك حدث القران عن النار كلا انها لظى نزاعه للشوى النار من يقدر عليها اوقدها الله وهي الان موجوده والنار مخلوقه ولا تبيد ولا تفنى ابدا وان النار الان موجوده والدليل على ذلك ما نعانيه من الحر والفيح قال عليه الصلاه والسلام لا تصلي عند قائمه الظهيره فإن عندها تسجر جهنم تأتي الملائكة وتوقد جهنم تعدها للناس وكذلك قال اشتكت النار وقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها الله بنفسين نفس في الصيف ومنه الحر ونفس في الشتاء ومنه أشد ما تجدون من الزمهرير أي من البرد الشديد النار موجودة الآن النار موجودة اطلعت على النار فوجدت عامة من دخلها من النساء النار موجودة ومخلوقة وهي الآن موجودة حدث القرآن عن صنوف العذاب لأهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال الذين في النار لخزنة في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بنا. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لهم من جهنم مهاد المهد جهنم ومن فوقهم غواش أي نار عالية تغشاهم من فوقهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وجهنم عظيمة في خلقها إن, إن الحجر لا من على شفير جهنم فيهوي فيها سبعين خريفا لا يدرك لها قعرا وان احدكم وان ضرس الكافر والفاجر في النار كجبل احد وان مقعده في جهنم ما بين مكه والمدينه اربعميه كيلو وما بين لحمه ما بين منكبه الى شحمه اذنه مسيره ثلاثه ايام تاكله النار ويوم نقول لجهنم هل امتلات فتقول هل من مزيد تاكله النار حتى تبلغ قلبه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموكده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصبه مؤصبه اي مغلقه وابواب النار الى تحت في دركات في عمد ممدده بعد ان يغلق عليهم الباب يؤتى بحديد يوضع هذا الحديد من أجل أن يقفل عليهم وأن يوصد عليهم فالتاجر احيانا يضع بعد أن يغلق الباب يضع حديدة معارضة على هذا الباب من أجل أن لا يفتح الباب في عمد ممدده هذا العمد الممدد عذاب اهل النار كلما نضجت بدل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها صنوف العذاب والهلاك وجوههم مسودة كالحة وعذابهم أليم وفوق ذلك كله وترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وترى, وترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم إنه أشد أنواع العذاب حدث القرآن عن طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون والغسلين هو الغساء في صوره ص حميم وغساء واخر من شكله ازواج اي اشكال مختلفه والغسلين من الغسيل ما نزل من جلود وعرق ونتني وعصاره أهل النار والزناد في النار وما يسيل من فروج الزناد رجالا ونساء قيحا وصديدا يتجرعه أهل النار ويأكلونه قبل أن تاكله النار طعامهم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا طعامهم الغسلين وطعامهم الغصه وطعامهم الضريع وشرابهم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم يطوفون بينها وبين حميم الان اي متناهي في الحراره يؤخذ يدخل في النار والحميم بالقرب من النار فيقول اخرجوني من النار اريد ان اشرب فتاخذه الملائكه الى الحميم يطوفون بينها وبين حميم الان اي بين النار وبين الحميم ياخذون الى الحميم فيقول ارجعوني الى النار يرجعونه الى النار يقول ارجعوني الى الحميم يطوفون بينها وبين حميم ان وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا اذا قرب الاناء الى وجهه ليشرب سقط لحم وجهه في الاناء قبل ان يصل الى فمه ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغري الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم بعد ذلك فشاربون عليه من الحميم من الماء الساخن فشاربون شرب الهيم الإبل العقشى هذا نزلهم يوم الدين إنها ترمي بشرر كالقصر شرر جهنم الشرار الوحده كأنها قلعة كأنها جمالة صفر الصفر هنا بمعنى السواد كأنها إبل سوداء من الذي يطيق النار ومن الذي يتحملها لباسه الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم سرابيله من قطران وتغشى وجوههم النار والقطران النحاس الذي وضع في النار حتى حمر يلبسونه أهل النار عذابهم أليم والعذاب الذي يغشاهم كثير من ذلك وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الاصفاد قال ابن عباس اما وعزه الله ما قيدهم مخافه ان يعجزوه ما بربطوهن عشان يقول ما يقوم جارين لا والذي نفسي بيده ما قيدهم مخافه ان يعجزوه ولكن اراد ان يذلهم ولذلك تجد الحديث عن السرابيل وعن الأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وذلك كما قال ابن عباس مع عظم خلق البشر وكثرت عدد أهل النار بالرغم من أن أهل النار كثر والواحد منهم عظيم الخلقه ويدخل النار والنار كلما كلما قال الله لها يوم نقول لجهنم هل, هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى يضع جبار رجله على, الأرض على النار فينزوي بعضها على بعض تقول قط قط أي كفاني النار لو أردت أن تعرفها عظمها الشمس والقمر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران مكوران يوم القيامة في النار الشمس يوم القيامة في النار والقمر مكوران أي صاروا في شكل, في شكل مكور كورهم الله ثوران داخل النار نار عظيمة ولكن بالرغم من عظم خلق الأهل النار الملائكة يأخذون من يريدون القاءه في النار من رجله ومن رأسه قال تعالى فيأخذوا بالمواصي والأقدام زول ما بين مقعده ما بين مكة والمدينة درس كجبل أحد الدرس الواحد ده الملائكة بن سكو من رأس كرعه قالوا أهل مكة قالوا بيقدروا على التسعتاشر ملك قالوا يحب نكفيكم شغرا أبو جهر قال لون أتعطى دعلي أنا براي أنا براي بقضيكم قال لون وكالتسعتاشر قال لون هين لكن ربنا ختم الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو وإن هي إلا ذكرة للبشر ولذلك فيؤخذوا بالنواصي والأقدام لمن من بالنواصي والأقدام تكاد السلسلة الفقرية أن تنكسر تظن أن يفعل بها فاقرة فاقرة أي السلسله الفقريه لما نمسكه كده يقول ظهريب ينكسر الليل يمسكوا كده الملائكه يمسكوا من راسه ومن قرعه يمسكوا الملك كده بس دار يرمي في النار يقول أنه ظهريب ينكسر تظن أن يفعل بها فاقرة وبعد ذلك ابن عباس قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها سبعون ذراعا فاسلكوا قال الواحد ينجر اللحمة بدخل اللحمة في حديدة ويقلب الحديد في النار الملائكه بجيب الحديده بدخلها في راسزول ويخرجها من دبره فينتظم في سلك الحديده كما تنتظم اللحمة فيقلب الملك بعضهم في النار هكذا يقلبون في النار كذا وأنت إذا رأيت هذا العذاب وهذا العقاب الذي لم يكن ضرب من الخيال إن النار تعجز الألسنة احيانا عن وصفها والعقول والأذهان عن إدراكها ولكن ما حدث القرآن إلا بحقائق وما كان كلام رب العالمين أساطير أو ضرب من الخيال إنها حقائق سوف تكون يوم القيامة بكل ما أعد الله لأهل النار من العذاب ولكن ليس هذا هو المهم فأهل النار عذابهم كثير وألوان العذاب عندهم كبير فإذا كان الزقوم طعام الأثيم شجر في النار قال عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لافسدت عليهم معايشهم فكيف بمن تكون طعامهم لو ورد واحدة مشجرة الزقوم وقعت في الأرض الأرض ينتهي كلها بما فيها لا تصبح بعد ذلك لا لزرع ولا لسكن بشر فكيف بمن تكون طعامهم النار ما أكثر بكاء أهل النار فيها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون إن أهل النار كما جاء في الحديث يبكون الدموع حتى تنقطع ثم يبكون الدماء ولو أرسلت فيها السفن لجرت الدم... الب... الد... الدمل يطلعوا أهل النار من عيون بوكى ك... خدت فوق سفينة يمشي. السفينة يمشي والله نحن غافلون عما أعد لنا وعما أعد الله لأهل النار السخانة التي الآن في الصيف هذه الأيام سخانة شديدة هذا نفس جهنم نفس جهنم الدنيا كلها سخن ثلاثة شهور سخانة بس دنفس واحد جهنم يتلفز ثلاثة شهور الناس يستخل الأمر, الأمر أكبر مما يتصور ويتخيل كثير من الناس لكن الأهم كيف ننجو من النار وما هي, وما هي الأسباب التي تدخل الناس النار أول شيء لينجو الإنسان من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لينجو الإنسان من النار عليه أن يعرف الصفات التي تدخل الناس النار أول شيء الشرك بالله إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنهما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قال الله إن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين كانوا يسوون بين الخالق والمخلوق فيعتقدون في البشر ما لا يعتقد من العظمة والإجلال والتوحيد والخضوع إلا لله الواحد الديان فبذلك بدلا من أن يكونوا عبيدا لله صاروا عبيدا للعبيد وعبيدا للبشر هذا يدخل النار ولا شك والكفر والتكذيب أعدت للكافرين تدخل النار عدم القيام بالتكاليف الشرعية قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا اليقين التكذيب والعدم القيام بالشرائع والتكاليف الشرعية ثالثا مما يدخل النار صنفان من أهل النار لم أرهما تنس نار في ناس ناس نار عديل أشتغلوا بيسمع النار دي ويخاف كده عذاب والموية وال... والنار تغلي والزول جلده يقع في النار ويتعذب ولا ي... ولا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور بيسمع كم ده يقول النار دي حقت الكفار دين لكن صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات والرجال بأيديهم صياط كأدنى بالبقر يضربون بها الناس ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لا بجيب النار قال بجيب النار كثير ربنا تكلم عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار كل عتل عتل غليظ يعني كلام ناشف وزول جاف عتل جواز جواز كلامه سيء مستكبر وقال عليه الصلاة والسلام خمسه من اهل النار فذكر البخل في النار اي ذو البخيل بمش النار والكذب في النار والشنذير والحديث في صح مسلم والشنذير في النار والشنذير لم ي... لم يترك ابن مسلم احدا ليفسر الكلمه فسرها بنفسه قال الفحاش الشنذير الفحاش الشنذير كلام كعب ولسانه كله في سوء وكل كلام بتاع بتاع بتاع بتاع يعني قبيحه تكلموا كلام فارغ والفاظ سيئه الفحاش اش في النار هذا من هذا ما يدخل النار نسال الله سلامه والعافيه مما يدخل النار الخيانه وردت في الحديث الذي في صحيح مسلم هذا في الخمسه والخائن الذي قال يالو جهدا يسعى بالليل والنهار من اجل ان يجد خيانه في مالك او اهلك يصاحب الولد عشان أخته وجي خاش البيت عامل فيها صاحب ناس البيت وهو قاس طالبت تلقاعد في البيت ده ده ده خاين الخاين ده مشي النار طوالي القتل وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه القتل يدخل الناس النار أكل الريبة يدخل الناس النار ذكر الله أنها تدخل النار وكثير من من الصفات التي تدخل الناس النار يفعلها الناس دخلت امراه النار في هره في ناس دخلوا النار في هره في قدسه يعني شوف شوف الظلم ده بده ذو النار في هره وقص على ذلك كثير من الامور انك تدخل النار دخلت امراه الناس النار في هره حدثت ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمه انما ياكلون في بطونهم نارا الظلم يفضي الى النار وكثير من الصفات ده اول شيء بيدخل النار تبعد من الاشياء بيدخل النار دايلر ما تمشي النار دي ابعد من الاشياء بيدخل النار وقع الاشياء البتج النار. ألب... ألب... ألب... ألب... ألب الصدقه تنجي من النار اتقوا النار ولو بشق تمره الصدقه بتبعد من النار الصوم من صام يوما في سبيل الله الحديث البخاري بعد الله وجوء النار سبعين خريفة الصوم جملة أن يقيك من النار الصوم يبعد من النار ثم لا يرجو النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرعي ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم كما في صحيح مسلم البكاء من خشية الله ينجي من النار لا شك قتل الكافر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع الله كافرا وقاتله في النار أبدا قال لي حكتك الكافر مستحق الكذب هو في النار أنت الله دخلك النار حتى المستحق النار دخلك مبلمه مقبله سوا الحديث في صحيح مسلم لا يجمع الله كافرا وقاتله في النار ابدا مبلمه هذا ينجي من النار يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم هذه كثير من الاشياء التي تنجي من النار نسال الله ان ينجينا من النار نسأل الله, نسال الله تعالى أن ينجينا من حرها ومن زمهريرها ومن حميمها ومن عذابها ومن خذيها ومن ذلها ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله لقد استبنتم الطريق واتضح لكم السبيل النار وأهوالها وما فيها من الحر وحرنا الآن التي نحن فيها الآن في هذه اللحظة لا نكاد نطيقها فكيف نطيق نارا يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام سبعين ألف زمام يعني مقبض على كل زمام سبعون الف ملك يجرونها حتى لا تتفلت اما وانها لو تفلت لاكلت اهل الموقف جميعهم انسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم النار ترى وتتكلم اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيره يربطوهن ويرموه في محلات ضيقه من النار يا اخي هذه نار كبيره كبيره هذه النار يوم يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى لم يترك القران شيء فصل النار تحدث عن لباس اهلها عن شرابهم عن طعامهم عن حالهم عن خلدهم عن ما هم فيه من الالم عن عن انتهار الملائكه لهم عن لظى عن الفطمة عن الجحيم عن السعير عن صقر عن الهاوية حدث القرآن عن كل النار من أجل, أن من أجل أن يخاف الناس ذلك يخوف الله به عباده فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صدير ثم بين القرآن السبل المنجية والطرق الكافية لمن أراد, يأمن لمن أراد أن يفر لمن فر من النار وأي ابتعد عنها النار أقرب إلى أحدكم من الشراك نعلي والجنة كذلك ما تشوف النار دي بعيدة كل واحده بيدخلك النار رب رج رب رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم سبعين خريفة كل ممكن تدخلك النار احفظ نفسك كويس وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج أخطشي ناس بألسنة وناس بفروجهم اعوذ بالله الزنات وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخوانا كان واضح، لأن شهوة الفرج لا يحتملها كثير من الناس بل قد تجد الإنسان حافظ أتقي وأي شيء لكن عندما تأتي الشهوة يعمى ويصب ويفعل وهو لا يدري شيء عجيب وشهوة اللسان لأن الكلام شهوة مجرد إنه زول يتكلم شهوه، أزول ممكن يجند مع ناس يستلم المجلس بره، حتى في أي حاجة يفتح الكرة طوال ينضم، الفن ينضم هو، السياسة يتكلم القرار 93 500 خمسمية وآلف يتكلم هو، في الدين ينطقه، يجفو الناس كلها بس الكلام ده شهوه، الما بده يتكلم منه، الكلام ذاته لأنه مشاوير رغبتة، زو صاحبه، خطر أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. من ضمن لي ما بين فقيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنه ولذلك على الانسان ان يخوف نفسه بهذه النار كان السلف يضع احد اصبعه على السراج في الفانوس ثم يسحبها يقول يا نفس يا رديئه لا تحتملين نار السراج أتحتملين رار الله التي قال تعالى وقودها الناس والحجاره نار بل وقودها الناس والحجاره من وقودها الشمس الشمس النار الشمس دي مش حاره ربنا مش هيقدر يدخله جوه النار الشمس ذاته قالوا بيساوي الدنيا قالوا كم مره ما عارف. قالوا الشمس بيساوي الارض 100 مليون مره ولا كم ما عارف. الشمس دي ذاتها تخلي الارض الشمس والناس في الارض من الكفار المجرمين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين واكثر اهل النار من النساء اكثر اهل النار من النساء لقله الايمان وللتبرج وللعصيان ول... ولقله ال... الدين ولقله العقل ولسرعه التقليد يقلد ساكت في الفاجرات وفي الساقطات اعوذ بالله النار تعجز الالسنه عن وصفها والعقول عن ادراكها لا املك الا ان اقول سائل الرب جل جلاله في علاه أيقنا وإي... وإياكم شر النار وحرها اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا. اللهم أنت تعلم أنه لا قبل ولا طاقة لنا بهذه النار. اللهم إن هذه ان هذا الحر مع انقطاع الكهرباء. يا رب العالمين قد أثقلنا وأتعبنا. يا رب العالمين لا نطيقه. اللهم يا إلهنا اللهم لا تقربنا من النار ولا تجعلنا ممن يسمع حديثها يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار ويوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا الهنا ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامه اللهم صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامه اللهم انا نستعيد بك من النار اللهم انا نستعيد بك من النار اللهم انا نستعيد بك من النار يا رب العالمين اللهم نجنا يا رب العالمين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها إلا انت واصرف عنا سي الأخلاق فانه لا يصرف عنا سيئه الا انت يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين ويا مولانا ويا الهنا ويا خالقنا ويا سيدنا لا رب لنا سواك ولا اله لنا غيرك اللهم نجنا يا رب العالمين اللهم نجنا من النار يا رب العالمين اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقيم الصلاة